124. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور 125. ذلك بأن الله يولج الليل في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 115. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف 110. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 111. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا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 119. يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم قُلْ قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير 110.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 122. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره 124. الله لقوي عزيز 125. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 126. الله سميع بصير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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ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 فَنَيَّ أُمَّ الْمَوْلَى وَنَيَّ